بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إ ن في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من د ا ب ة ايات لقوم يوقنون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 ف ب أ ي حديث بعد الله و آ ي ا ت ه يؤمنون ويل لكل افاك نثيم يسمع آ ي ا ت الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ك أ ن لم يسمعها فبشره بعذاب نليم واذا علم من آ ي ا ت ن ا شيئا اتخذها هزاء موسوعه ن م جهنم و ل ا ي غ ن عنهم م ا ك س ب و ا ش ي ئ ا و ل ا ما ل خ ذ و ا م ن دون ا ل ل ل ه أ و ي ا ء و ل ه م ع ذ ا ب ع ظ ي م هذا هدى والذين كفروا ب آ ي ا ت ربهم لهم عذاب من رجز نليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه ب أ م ر ه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض جميعا منه إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون قل للذين آ م ن و ا يغفروا للذين لا يرجون أ ي ا م الله ليجزي قوما, ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن س ا ء فعليها موسوعه ا ل ن ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ا ل ك ت ا ب و ا ل ح و م الاسلاميه ن ن ب و و ر ز ق ه م اسماء ت و ن ا على ل ا ل م ي ي ن ن و ت ا ه م ب ي ن الحسنى ت من ا فما اختلفوا إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إ ن ربك يقضي بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على ش ر ي ع ة من ا ل أ م ر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون إ ن ه م لن يغنوا عنك من الله شيئا و إ ن الظالمين بعضهم أ و ل ي ا ء بعض والله و ل ي ا ل م ت ق ي ن ه ذ ا ب ص ا ئ ر ل ل ن ا س وهدى ورحمة ل ق و م يوقنون الاسلاميه ل ا س م ا ن ج ع ل ه م ك ا ل ذ ي ن آمنوا أ ن نجعلهم كالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات و ا ل أ ر ض بالحق ولتجزى كل نفس ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أ ف ر ا ي ت من اتخذ إ ل ه ه هواه و أ ض ل ه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غ ش ا و ة فمن يهديه من بعد الله أ ف ل ا تذكرون وقالوا ما هي إ ل ا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إ موسوعه م ا ل ن م ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ت ا بينا س م ا ك ا ن حجتهم إ ل ا ا أن ق ل و ا توب آ ب ا س ن ا إ ل ا أ ن قالوا ثوب آ ب ا ئ ن ا إ ن كنتم صادقين قل ل ه يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لا ريب فيه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات و ا ل أ ر ض ويوم تقوم ا ل س ا ع ة يومئذ يخسر ا ل م ب ط ل و ن وترى كل أ م ة ج ا ت ي ة كل أ م ة ت د ع ى إ ل ى ك ت ا ب ه ا ا ل ي و م ت ج ز و ن م ا كنتم ت م ع ل و ن ه ذ ا كتابنا ينطق ع ل ي ك م ب ا ل ح ق إ ن ا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ف أ م ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين و أ م ا الذين كفروا أ ف ل م تكن اياتي تتلى عليكم